وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فكَذَّبُوه فَقَُوهَا فَدَمدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِدَن بِهِمْ فَسَووهَا فَسَووَّهاَا وَلَا يَخَافُ إقُبَههَا